ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من ثم قضى اجلا واجل مسمى العيده ثم انتم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها مضرطين فقد كذبوا بالخدر لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكتناهم في الأرض ما لم نمثل وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلتناهم بذنوبهم فألتناهم بذنوبهم وأنشئنا من بعدهم قرنا آخرين فأهلتناهم بذنوبهم وأنشتنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَا إِلَّا تِحْحَرٌ مُّبِينٌ وقالوا لولا ولو هِيَ ملكا لَهُ وَلَهُ ثم لا أَمَنَ كُنَّا لجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبثنا نَحْنُ رُدُؤٌ مَا مَا ولقد ذَرَأْنَا برسل من قبلك الْجِنِّ الذين سخروا لَهُمْ ما كانوا به بِهَا قُلْ فِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ عَضُرُهُ كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ الْمُكَذِبِينَ <تصفيق> ما في السماوات والأرض قل لا كتب على نفسه الرحم. لا يجمعنك إلا يوم القيامة لا ريب فيه <تصفيق> الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولو ما فكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أستخذ وليا فاطر سماوات والأرض وهو يطعم ولا يفعب كل أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين قل إني أخار إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم <تصفيق> من يصرف عنه فقد رحيمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بظلم فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله سهيدا بيني وبينكم وأوحي إلي هذا رابي وما بلع أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريد الَّذِينَ آتَيْنَا وَمُلْكَهُمْ مِنْ الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ اللَّهِ الْمَالِينَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أشركوا أين شركاؤكم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم انتم الذين كنتم تدعون ثم لم تكن فتنتم الا ان قالوا نا ما كنا مشرفين، أظهر كيف كذبوا لنا. وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك ودعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلون أناك يقول الذين كفروا إن هذا إلا تصوير الأولي. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكذب مِنَا مُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَالَ وله رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُوعًا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ نفس الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ عقفوا على ربهم سهبا بالخصق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون خَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الله وتتنقلوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أعزاهم على ظهور ألا ساء ما يهرون وما الخياة والذنيا إلا لغب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يفتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحق أحذرك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحبون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أَتَاهُمْ نصرنا ولا مبذل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبراً عليك إعراضهم فإن استقعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأت أتيه بآيه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبغسهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا له لا نزل عليه آية من ربيه قل إن الله قادر قل إن الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من بابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربه يحشر الذين كذبوا بآياتنا صنوب من في ما أجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاتكم عذاب الله أي أتاتكم الس... ساعات أهوئي قل أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عذاب اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومعذرين فمن آمن وأعطلها فلا خوف عليهم ولا هم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفهم سكون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله صنموا الغيب ولا أكون لكم مني ملت إن أتبعوا إلا ما يوحى قل هل يستهل الأعمى والبصير أفلا ja, ja, ja. وأذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفير ليس لهم من دونه لا ولي ولا شفيع لعلهم يهتفون ولا تقرد الذين يدعون ربه بالغداه والعشي يريدون وجهه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 وكذلك ففتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا الَّذِينَ الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم ولا نفسه رحمه كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم ثم تاب من بعده وأصلخ فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ونتهتبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قلنا سابعوا أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهسدين قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عندي ما تتعجلون به إني الحكم إلا لله يقص الخط وهو خير الفاصل قل لو أن عندي ما تتعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالضال وعنده مفاتح الغيب لا يغلمها إلا ويعلم ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَأَلَمُّ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَنْتَفَعُوا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 ولا حذبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا آيابس إلا في كتاب يوبي وهو الذي يَنزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ما آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ثم أُمُّ فيه قطى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم وما ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القائر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى وعبكم الموت توففوا رسولنا وهم لا يفرقون ثم رجوا مَا الله مولاه مولد ألا له الحكم وهو أسرع الخاسبين فرتدونه تضرعا وخفيا لئن أجانا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله نجيكم منها ومن كل كرب أتم تشرفون قل الله منذيكم منا الشيخون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا أو من تحت في أراضيهم أو تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصل في الايات لعلهم وكذب به قومك وهو الخط قلت عليكم بركيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأى الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غريب. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرام وما على الذين يستقون من خسابهم من شيء ولا سيادك ترى يستقون وبأي الذين اتخذوا دينهم لعباً ونهواً وضررتهم الخياة الدنيا وضرتهم الخياة فتك الدنيا وذك البيئات بث لنا الصعب ما كسبت ليس لها من الله ولي ولا شفير وإن تغذل كل غدن لا يؤخر منها اولئك الذين ابتلوه بما كسبوا لهم شراب من حم وعذاب اليم بما كانوا يكسبون قولي قل انا دعوه من دون الله ما وعقابنا بعد إذ هدى نمضى <تصفيق> والوجه على عقابنا بعد إذ الله كالذي فهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى قل إن هود الله هو الهود وأمنا من سلمان رب ربي وَأَنَّ فِي الصَّلَاةِ واتقوا وهو الذي وَالَّذِينَ آمَنُوا وهو الذي خلق اللَّهِ وَأَنَّ أَفْضَلَ ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبيل وإن قال إبراهيم لأبيه آذر أتب تخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريد إبراهيم من فُوت لما وليكون من الموقنين فلما جن عليه. الليل وآك وكبه قال هذا ربي قال ناء صيب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القرم طالين فلما رأى الشمس باذغة قال هذا ربي هذا فَلَمَّا النابلسي كفر السماوات والارض حنيفه وما انا من المشركين ووهبنا له إصحاق ويعقوب قلاً <تصفيق> هدينا ونوحاً هدينا قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب والرسول وموسى وها وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى والياس كلهم من الصالحين واسماعيل وليس عيون ثعلوكا وكلما فضلنا على العاقل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوالهم وجتبيناهم وغديناهم وجتبيناهم وغذيناهم إلى صراط مستقيم ذلك الله يهدي من يشاء من عبادي ولو اشردوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوَّةِ فَإِنْ يَكْسُرْ بها. فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما الليل سوبها بكافرين أولا الذين هدى الله فبهداه مقتبه قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا على شيء من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء فهدى للناس تجعلونه قراطي تجعلونه قراطي ستبدونها وتس ولن تصبون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمون عظيم العظم، وهذا كتاب أنزلناه بارك الله. فَالَّذِي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي بين يديه وَذِكْرَ أُمَمٍ القرى ومن حولها وَالَّذِينَ آخرة يؤمنون به وهم على صلاته يحافظون وَمَنِ الْأَرْضِ لَامُ مِن مَّن فَتَرَا وَلَمَّا الْمَاءُ كَذِبًا هَأ قَالُوا حَيَّ إِلَيْهِ يَا إِلَيْهِ شَيْئًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قال تَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ ولو ترائب الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيضا والملائكة إِنْ كُنْتَ تُبَاسِطُونَ أَيْدِيَهُ اليوم تجزون غذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته and be the وَلَا خَالِدِينَ فِي النَّارِ كَمَا خَانَ قَوْمُ نُوحٍ عِتْرًا أَلَمْ تَرَوْا وارثكم ومانا معكم سوف الذين وانهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن أن الله فارك الخب والنواء يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فانى تؤفكون فارق الإصباح ودعل الليل فكنه والشمس والقبر خسبنا ذلك تقدير العزيز العديد وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البحر والبحر قد فصلنا الآيات لطومين على <تصفيق> وهو الذي أنشهت من نفس واحده انشات من نفس واحدة فمستحى ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء نابه نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خطراً نخرج منه خطباً متراتباً ومن ونحلم من طلعات وعن تانية وجنات من أعناب والديتون ورهم ما نمش de bin haa wa <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَجَوَالُونَ الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بضي علم سبحانه وتعالى بذيع السماوات والأرض أنا يكون له ولده ولم تكن له صاحبه وغلق كل شيء، وهو بكل سيد عليم للكم الله ربكم لا سيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللصيف الخطيس قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن علي وعليها وما ان عليك وانت وَكَذَلِكَ نُصَرْعِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَوَ اتبغوا الماء وحيّ إليك من ربك لا إله وأعرض عني المشرفين ولو مشاهد وما دلناك عليهم حفيظا وما أنت علي ولَا فَتُبُ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ أَنفُسِ اللَّهِ فَيَتُبُ اللَّهُ عَدْوَةً بِعَيْنِ عَيْنٍ كَذَلِكَ فَيَجْعَلُ ولقد جعلنا لكل امه عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئها بما كانوا يعملون وَأَقِمِ بالله لِذِكْرِ اللَّهِ لئن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَظْلَمَ عَلَىٰ قل إنما الآيات عائلت الله وما يشعركم أنها ونقلب افسدهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره فندعهم في طغيانهم يحمهم ولو أننا نَزَّلْنَا نزلنا الْمَلائِكَةَ وَأَنذَرْنَاكُمْ وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا لهم لا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا فرهم يجالون وكذلك دولنا لكل نبي ودوا شيئا Waarom ga je dat I'm هو اليرضوه ما هم مقترفون الذي حكمه وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنهم منذلوا من ربك بالحق فلا تكونن من, من الممترين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 وَإِذَا تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون ظن وانهم الا يحرصون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فكلوا من ما ذكرك رسول الله عليه وَمَا لكم أَن لَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلْنَا لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تورعت مني، وإنك في رجل لا يقنون بأهواءهم بغير علم. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمَا تَدْيِينَ وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهِ انَّ الَّذِينَ يَظْنُنُونَ أَنَّ سَيُؤْجَزَونَ بما كانوا يَعْمَلُونَ وَلَا يَحْسَبُونَ مما كَرِسْنَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِصْحٌ وَإِنَّ جَاءَ إِلَيْنَا لِرُوحِهِمْ إِلَّا أُولِي الْعَادِلِينَ نُجَازِي وَإِنْ أنكم لا مشركون، أو من كان معه ثم شيء به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجٍ منها. كذلك يا بدينا للكافين ما كانوا يعملون، وكذلك دعو لنا. من كل قريه اكافر مجرميها لينفروا فيها وما ينفرون إلا بانفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن Yeah. ان فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم إن عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يحسبون يا مغشر الجن والإنس ألم يأتكم وسلم منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء هذا قالوا شيدنا ولا أنفسنا وغرتهم خيات الدنيا وسيد وعلا ذلك أن لم يفر ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون مرجات مما عملوا وما ربك بغافل عما عم يقملون وربك الغني ذو الرحمه اي شان يذهبكم ويتخلف من بعدكم ما يشاء وكما أشأكم يا ذريق قوم الآخرين ما توعزون لأشيك وما قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون لو ودعنوا لله مما ذرأ من الخوف والأعماق صيبا فقالوا هذا لله بذنبيم فما كان لي موهه يصل سيلو الى شركة لقد لَأَهُنَاتِ مَنْ شَرَكْ يَا أَهُمّ Wanneer وقالوا ما في بطون هذه الأنغاب خادصة لذكرنا more like الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله في Sure. Thank <laughs> you. إلا أن يكون ميتة أو دمى مذكوحا أو لحب خاذيرا فإنه عدس أو فس فإنه رجس أو قسقاً أهل لغرر الله به فمن ان تغفر غير باد ولا عاد فإن ربك غفور وغلى الذين تحررنا كل ذي ظفر ومن الفقر والضنم لن يطبعه ذلك جزيناه ببعضهم وانا لصادقون فإن كذبوك فقل ذو رحمة واسرة ولا يرد وَجَاءَ القوم المجرمين فيقول الذين لِلَّذِينَ لو إِلَىٰ كذلك كرب الذين من قبلهم خساراقوا بأسناء قل هل عندكم قولنا إن تتبعون إلا الله. van de تشهدون أن الله حرم هذا فان سيدوا فلا تشهد ولا تتذر أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ومنفرة يا ما تدور كنت تسرفوا به شيئا وبالوالدين يحسانا ولا تفطل مَن نَوَّزُهُ فَمْهُ هِيَ وَلَا تَقْرَطُ حرام الله إلا بالخط ذلك وصاكم به تقتلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي اقسم حتى يبلغ وأوفوا الكين والميزان بالقسط إلا نفسا نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان وبعهد الله أغفق للكم واصطركم به لعنكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما وفاستبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكبنى السمين ذلكم وصاكم فيه لعلكم تستقو <تصفيق> تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لوله بلقى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاستبروا وتقول علكم ترحبون وَلَوْنُ إِنَّمَا الكتاب على الْكِتَابَ من قبلنا I'm uh -oh.